وَيُذَكهِم وَيُعَِّمُهُمُ الْكِتابابَ وَالْحِكْمَتَ وَإِن كَانوا مِنْ قَبلِلُ لَ فِي ضَلَالِ مُبِين وَآ غَرينَ مِنهُم لََّا يَحَقُ بِهِمْ وَهُوَ العزِيزُ الْ الحَكِيم ذَلِكَ فَضلُ اللهَِّ يُؤتهِمَهَ شَ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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء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 قُل انَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ